أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م إن ا ل ل ه و م ل ا ئ ك ت ه ي ص ل و ن على ا ل ن ب ي ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا صلوا ع ل ي ه و و س ل م ا ت س ي م ا إن الله ذ ي يؤذون ن ا ل و ر س و ل ه ل ع ن ه م الله, ورسوله لعنهم الله.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 يا ايها النبي قل ل أ ز و ا ج ك وبناتك ونساء المؤمنين, يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, ليتنا اطعنا الله يقولون يا ليتنا, أطعن الله يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا ا ل ر س و ل وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا ف أ ض ل و ن ا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب, العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل انا موسى انا موسى انا موسى انا ل و س ى انا موسى انا م و ه ى انا موسى انا الله موسى انا موسى ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم